وَمَنَخْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آية النَّهَارِ مُبْصِرَةً مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وكل إنسان ألزمناه قائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابي يلقاه من شورا كتابك بقرأ كتابك كف بنفسك اليوم عليك حسابا